ا ل إ ش ا ر ة ا ل خ ا م س ة ع ش ر ة إ ن الحيوانات و ا ل أ م و ا ت والجن و ا ل م ل ا ئ ك ة تعرف ذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فتبرز كل ط ا ئ ف ة منها بعضا من معجزاتها تصديقا لنبوته و إ ع ل ا ن ا عنها مثلما أ ظ ه ر ت ه ا ا ل أ ح ج ا ر و ا ل أ ش ج ا ر والقمر والشمس وبينت أ ن ه ا تعرف النبي صلى الله عليه وسلم وتصدق نبوته هذه ا ل إ ش ا ر ة ا ل خ ا م س ة ع ش ر ة تتضمن ثلاث شعب ا ل ش ع ب ة ا ل أ و ل ى هي م ع ر ف ة جنس الحيوان للنبي صلى الله عليه وسلم و إ ظ ه ا ر ه معجزاته لهذه ا ل ش ع ب ة أ م ث ل ة ك ث ي ر ة نذكر هنا بعض ما هو مشهور ومقطوع به بالتواتر المعنوي من الحوادث أ و ما هو مقبول لدى أ ئ م ة العلم أ و تلقته ا ل أ م ة بالقبول ا ل ح ا د ث ة ا ل أ و ل ى ح ا د ث ة الغار ا ل م ش ه و ر ة إ ل ى حد التواتر المعنوي وهي أ ن الرسول الأكرم صلى الله صلى عندما ل وسلم ي ه ع تحصن في الغار مع أ ب ي بكر الصديق ن ج ا ة من طلب قريش له أ م ر الله حمامتين ف و ق ف ت ا بفم الغار وفي العنكبوت خلفه حديث حتى آخر أن, العنكبوت نسجت على بابه حتى إن أبي نسجت إن بن بابه على وهو من صناديد قريش وقد قتله الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يوم بدر حين طلب منه ك ف ر ة قريش دخول الغار قال ما أ ر ب ك م فيه وعليه من نسج ل ع ن ك ب و ت ما أ ر ى أ ن ه قد نسج قبل أ ن يولد محمد ووقفت حمامتان على فم الغار فقالت قريش لو كان فيه أ ح د لم تكن الحمامتان ببابه وعن ا الله ل صلى ن ب ي ل وسلم كلامهم ي يسمع ه ا ف ص صلى ر وروا ف و وهب ا ابن حمان النبي أن الله أظلت مكة ع ل وسلم ي يوم ه ه ف ت ح ا فدعا وعن ع لها بالبركة ا ئ ش ة رضي الله عنها قالت كان عندنا داجن ف إ ذ ا كان عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قر وثبت مكانه فلم يجئ ولم يذهب و إ ذ ا خرج ر س و ل الله صلى الله جاء ا صلى عليه وسلم ذلك ل وذهب أي إن ح م ا م وسلم كان النبي الله يوقر عليه ي صلى ه ف د أ ويسكن و في ح ض ر ه ا ل ح د ث ة ا ل ث ا ن ي ة وهي ق ص ة الذئب ا ل م ش ه و ر ة وقد رويت بطرق ك ث ي ر ة حتى أ خ ذ ت حكم التواتر وقد نقلت هذه ا ل ق ص ة ا ل ع ج ي ب ة بطرق ك ث ي ر ة عن مشاهير ا ل ص ح ا ب ة الكرام رضي الله ه ع ن منهم م أ ب و سعيد الخدري وسلمه بن الاكوع وابن أ ب ي وهب و أ ب و ه ر ي ر ة وصاحب ا ل ق ص ة الراعي اهبان فقد راى هؤلاء بطرق ع د ي د ة أ ن ه بين راع يرعى غنما له عرض الذئب لشاه منها ف أ خ ذ ه ا منه ف أ ق ع الذئب وقال للراعي أ ل ا ت ت ق الله حلت بيني وبين رزقي قال ا ا ل ر ع أ ل ا ع ج ب م ن ذ ئ ب ي ت ك ل م ب ك ل ا م ا ل إ ن س ف ق ا ل ا ل ذ ئ ب أ ل ا أ خ ك و ذ ا ا ك ب أ ع ج ب م ن ذ ل ك ر س و ل الله ب ي ن ا ل ح ر ت ي ن ي ح د ث ا ل ن ا س ب أ ن ب ا ء م ا سبق قد ي ت ح ت ل ه أ ب و ا ب ا ل ج ن ة ي د ع و ك م إ ل ي ه ا و م ع أ ن ك ل ا ل ط ر ق م ج م ع ة ع ل ى ت ك ل م ا ل ذ ئ ب إ ل ان أ أ ق و ن ه هو ا ل ح د ي ث الذي ر و ا ه أ ب و ه ر ي ر ة رضي ا ل ل ه ع ج ب ان يكون هذا ل ا ل ر ا ع ي من لي بغنمي قال الذئب أ ن ا أ ر ع ا ه ا حتى ترجع ف أ س ل م الرجل إ ل ي ه غنمه ومضى وذكر قصته و إ س ل ا م ه ووجوده النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل فرجع فوجد الذئب راعيا أ م ي ن ا ولا نقص في ا ل أ غ ن ا م وذبح للذئب شاه منها جزاء إ ر ش ا د ه له وفي طريق آ خ ر أ ن ه جرى ل أ ب ي سفيان بن حرب وصفوان بن أ م ي ة مع ذئب وجداه اخذ ض ب ي ا فدخل ا ل ض ب ي الحرم فانصرف الذئب ف ع ج ب من ذلك فقال الذئب أ ع ج ب من ذلك محمد بن عبد الله ب ا ل م د ي ن ة يدعوكم إ ل ى ا ل ج ن ة فقال أ ب و سفيان واللات و ا ل ع ز ة لئن ذكرت هذا ب م ك ة لتتركنها خلوفا نحصل من هذا أن قصة الذئب هذا تورث ق ن ا ع ة وطمئنانا ك ل م ت ح ا د ث ة ا ل ث ا ل ث ة هي ق ص ة الجمل ا ل م ر و ي ة ب خ م س ة أ و س ت ة طرق عن مشاهير ا ل ص ح ا ب ة أ ب و ه ر ي ر ة وثعلبه بن مالك وجابر بن عبد الله وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن أ ب ي أ و ف ا و أ م ث ا ل ه م فهؤلاء جميعا متفقون على أ ن الجمل قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسجد بين يديه سجده تعظيم واكرام وتكلم معه ويخبرون بطرق اخرى ان ذلك الجمل قد سار في بستان وكان لا يدخل احد الحائط إ ل ا شد عليه الجمل فلما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم دعاه فوضع مشفره على الارض وبرك بين يديه فخطمه وفي خبر آ خ ر في حديث الجمل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم س أ ل ه م عن ش أ ن ه ف أ خ ب ر و ا أ ن ه م أ ر ا د و ا ذبحه وفي ر و ا ي ة أ ن ه ش ك ى إ ل ي أ ن ك م أ ر د ت م ذبحه بعد أ ن استعملتموه في شاق العمل من صغره فقالوا نعم و أ ي ض ا إ ن ن ا ق ة النبي صلى الله عليه وسلم ا ل م س م ا ت بالعضباء لم ت أ ك ل ولم تشرب بعد موته صلى الله عليه وسلم حتى ماتت وذكر أ ب و إ س ح ا ق الاصفرايمي من ق ص ة العضباء وكلامها للنبي صلى الله عليه وسلم في أ م ر مهم وثبت في الصحيح أ ن ج م ر جابير بن عبد الله ا ل أ ن ص ا ر ي أ ع ي ا في سفر فلم يكن له أ ن يدوم على المسير فنخسه النبي صلى الله عليه وسلم ن خ س ة خ ف ي ف ة فنشط حتى كان لا يملك زمامه وذلك بما ر أ ى من لطف معاملته صلى الله عليه وسلم ا ل ح ا د ث ة ا ل ر ا ب ع ة روى البخاري و ا ئ م ة الحديث لقد فزع أ ه ل ا ل م د ي ن ة ل ي ل ة فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا قد سبقهم إ ل ى الصوت وقد ا س ت ب ر أ الخبر على فرس ل أ ب ي ط ل ح ة عري والسيخ في عنقه وهو يقول لن تراعوا وقال ل أ ب ي ط ل ح ة وجدنا فرسك بحرا وكان به قطاف أن يبطئ ف أ ص ب ح بعد تلك ا ل ل ي ل ة لا يجارى وثبت ب ر و ا ي ة ص ح ي ح ة أ ن ه قال لفرسه عليه السلام وقد قام إ ل ى ا ل ص ل ا ة في بعض أ س ف ا ر ه ل ا تبرح بارك ا ل ل ه فيك ح ت ى نفرغ من ص ل ا ت حتى ن ا فما عبوا الله ا وجعله وسلم عليه قبلة صلى ل حرك ح د ث ة ا ل خ ا م س ة هي تسخير ا ل أ س د ل س ف ي ن ة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ وجهه إ ل ى معاذ باليمن فلقي ا ل أ س د فعرفه أ ن ه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه كتابه فهمهم وتنحى عن الطريق وذكر في منصرفه مثل ذلك وفي ر و ا ي ة أ خ ر ى عنه أ ن س ف ي ن ة ضل الطريق في ا ل ع و د ة ف ر أ ى ا ل أ س د قال جعل يغمزني بمنكبه حتى أ ق ا م ن ي على الطريق وروي عن عمر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في محفل من أ ص ح ا ب ه إ ذ جاء ع ر ب ي قد صاد ضبا فقال من هذا قالوا نبي الله فقال واللات و ا ل ع ز ة لاامنت بك أ و يؤمن بك هذا الضب وطرحه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم له يا ضب ف أ ج ا ب ه بلسان بين يسمعه القوم جميعا لبيك وسعديك فامن الاعرابي وعن أ م س ل م ة كان النبي صلى الله عليه وسلم في صحراء فنادته ض ب ي ة يا رسول الله الى آ خ ر الحديث فخرجت تجري وهي تقول أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن ك رسول الله وهكذا فهناك أ م ث ا ل هذه النماذج ك ث ي ر ة جدا لم نبين إ ل ا ما اشتهر من ا ل أ م ث ل ة ا ل ق ا ط ع ة فيا أ ي ه ا ا ل إ ن س ا ن ويا من لا يعرف هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ولا يطيعه اعتبر واسع لئلا تتردى فيما هو ادنى من الذئب والاسد فهذه الحيوانات تعرف الرسول الكريم وتطيعه الشعبه الثانيه هي معرفه الموتى والجن والملائكه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ولها وقائع ك ث ي ر ة جدا سنذكر منها على سبيل المثال ب ض ع ة أ م ث ل ة م ش ه و ر ة نقلها ا ل أ ئ م ة الثقات سنذكر أ و ل ا أ م ث ل ة الموتى أ م ا الجن و ا ل م ل ا ئ ك ة ف أ م ث ل ت ه ا م ت و ا ت ر ة و ك ث ي ر ة جدا المثال ا ل أ و ل هو ا ل إ م ا م الحسن البصري وهو إ م ا م ع ل م الظاهر ء ا والبطن ا ومن أ ص د ق ت ل ا م ي ذ ا ل إ م ا م علي ان يكون الله وجهه في عهد التابعين أ ت ى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له أ ن ه ط ر ح ب ن ي ة له في ودي ا كذا فرق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق معه إ ل ى الودي ا و ن ا د ا ه ا ب ا س م ه ا يا ف ل ا ن ة أ ج ي ب ي ب إ ذ ن الله تعالى فخرجت وهي تقول لبيك وسعديك فقال لها إ ن أ ب و ي ك قد أ س ل م ف إ ن أ ح ب ب ت أ ن أ ر د ك عليهما قالت لا ح ا ج ة لي فيهما وجدت الله خيرا لي منهما المثال الثاني روى الإمام البيهقي والإمام النعدي مسندا شابا الأنصار من عن أنس أن شابا من الأنصار توفي روى وله أ م عجوز عمياء ووحيدها ه فسجيناه وعزيناها فقالت ابني قلنا نعم قالت اللهم إ ن كنت تعلم أ ن ي هاجرت إ ل ي ك و إ ل ى نبيك رجاء أ ن تعينني على كل ش د ة فلا تحملن علي هذه ا ل م ص ي ب ة فما برحنا ان كشف الثوب عن وجهه فطعم وطعمنا وقد أ ش ا ر إ ل ى هذه ا ل ح ا د ث ة ا ل ع ج ي ب ة ا ل إ م ا م البوصيري في قصيدته برده المديح قائلا لو ن ا س اسمه حين يدعى دارس ب ت آياته قدره يدعى أحيي حين عظما ا ل ر م م ا ا ل ح ا د ث ة الثالثه ة روى الإمام ا ل ب ي ق ي وغيره عن عبد الله بن عبيد الله ا ل أ ن ص ا ر ي كنت فيمن دفن ثابت بن قيس وكان قتل في ا ل ي م ا م ة فسمعناه حين أ د خ ل ن ا ه القبر يقول محمد رسول الله أ ب و بكر الصديق وعمر الشهيد عثمان البر الرحيم فنظرنا إ ل ي ه ف إ ذ ا هو ميت ف أ خ ب ر عن استشهاد عمر قبل توليه ا ل خ ل ا ف ة ا ل ح ا د ث ة ا ل ر ا ب ع ة روى ا ل إ م ا م الطبراني و أ ب و نعيم في دلائل ا ل ن ب و ة عن النعمان بن بشير أ ن زيد بن خ ا ر ج ة خر ميتا في بعض أ ز ق ة ا ل م د ي ن ة فرفع وسج إ ذ سمعوه بين العشاءين والنساء يصرخن حوله يقول أ ن ص ت و ا انصتوا فحسر عن وجهه فقال محمد رسول الله ثم قال السلام عليك يا رسول الله و ر ح م ة الله وبركاته ثم عاد ميتا كما كان ف إ ذ ا كان الموتى الذين لا ح ي ا ة لهم يصدقون رسالته صلى الله عليه وسلم فكيف إ ن لم يصدقه من له ح ي ا ة أ ل ي س هؤلاء ا ل أ ح ي ا ء ا ل أ ش ق ي ا ء هم أ ك ث ر فقدا ل ل ح ي ا ة من أ و ل ئ ك الموتى أ م ا خ د م ة ا ل م ل ا ئ ك ة ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم وظهورهم له و إ ي م ا ن الجن به وطاعتهم له فهو ثابت بالتواتر وقد صرح ا ل ق ر آ ن الكريم بذلك في كثير من آ ي ا ت ه ا ل ك ر ي م ة وكانت خ م س ة آ ل ا ف من ا ل م ل ا ئ ك ة طوع أ م ر ه ك ا ل ص ح ا ب ة الكرام في ر ز و ة بدر كما ورد في ا ل ق ر آ ن الكريم حتى إ ن أ و ل ئ ك ا ل م ل ا ئ ك ة نالوا بين ا ل م ل ا ئ ك ة ا ل آ خ ر ي ن شرف الاشتراك في ا ل م ع ر ك ة كما ناله أ ص ح ا ب بدر في هذه المسألة جهتان المسألة الأولى وجود الملائكة والجن وجود وعلاقاتهم معنا فهذا ثابت ثبوتا قاطعا كوجود الحيوان و ا ل إ ن س ا ن الذي لا يشك فيه أ ح د وقد أ ث ب ت ن ا هذا بيقين جازم في ا ل ك ل م ة ا ل ت ا س ع ة والعشرين فنحيل ا ل إ ث ب ا ت إ ل ى تلك الكلمه ة ا ل ج ة الثانية هي رؤية أفراد الأمة وتكلمهم مع الملائكة أفراد والجن بما حازوا من شرف الانتساب إلى الرسول الكريم صلى الله وتكلمهم إلى صلى عليه وسلم من هي شرف مع وإظهارا معجزاته آثار لأثر من آثار معجزاته فقد روى البخاري ومسلم و أ ئ م ة الحديث بالاتفاق عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أ ث ر السفر ولا يعرفه م ن أ ح د حتى جلس إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم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 أ ن ا ل ص ح ا ب ة كثيرا ما كانوا يرون جبريل عليه السلام عند النبي صلى الله عليه وسلم في ص و ر ة د ح ي ة الكلب ي رضي الله عنه صاحب الحسن والجمال منهم عمر وابن عباس و أ س ا م ة وحارث و ع ا ئ ش ة ا ل ص د ي ق ة و أ م س ل م ة رضي الله عنها فيقولون إ ن نرى جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم في ص و ر ة د ح ي ة الكلب ي في كثير من ا ل أ ح ي ا ن افيمكن أ ن يقول هؤلاء لشيء نرى وهم لم يروا وثبت ب إ س ن ا د صحيح عن سعد بن أ ب ي وقاص أ ح د المبشرين ب ا ل ج ن ة وفاتح فارس قال إ ن ن ا ر أ ي ن ا في غ ز و ة أ ح د أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم عن يمينه ويساره جبريل وميكائيل في ص و ر ة رجلين عليهما ثياب بيض وهما على ه ي ئ ة حارسين محافظين عليه ف إ ذ ا قال بطل من أ ب ط ا ل ا ل إ س ل ا م مثل سعد ر أ ي ن ا فهل يمكن أ ن يحدث الخلاف ثم إ ن أ ب ا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ا بن عم الرسول صلى الله عليه وسلم ر أ ى يوم بدر رجالا بيضا على خيل بلق بين السماء و ا ل أ ر ض و أ ر ى النبي صلى الله عليه وسلم لحمزه جبريل في ا ل ك ع ب ة فخر م ر ش ي ا عليه ف أ م ث ل ة ر ؤ ي ة ا ل م ل ا ئ ك ة هذه ك ث ي ر ة جدا وجميع هذه الوقائع تظهر نوعا من المعجزات ا ل أ ح م د ي ة وتدل على أ ن ا ل م ل ا ئ ك ة تحوم كالفراش حول نور نبوته أ م ا اللقاء مع الجن ومشاهدتهم فيقع كثيرا جدا حتى مع ع ا م ة الناس فكيف ب ا ل ص ح ا ب ة الكرام رضوان الله عليهم أ ج م ع ي ن الا ان أ ئ م ة الحديث ينقلون إ ل ي ن ا أ ص ح ا ل أ خ ب ا ر و أ ث ب ت ه ا ر أ ى عبد الله بن مسعود الجن ل ي ل ة الجن أ ي اهتدائهم في بطن نخل وسمع كلامهم وشبههم برجال الزط وهم قوم من السودان طوال ثم إ ن ح ا د ث ة م ش ه و ر ة ينقلها ويخرجها ا ئ م ة الحديث ويقبلون بها وهي قتل خالد بن الوليد عند هدمه ا ل ع ز ة للسوداء التي خرجت له ن ا ش ر ة شعرها عريانه فجزلها بسيفه و أ ع ل م النبي صلى الله عليه وسلم فقال تلك ا ل ع ز ة فكان الناس يعبدونها وهي في صنم ا ل ع ز ة ولن تعبد أ ب د ا وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أ ن ه قال بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ أ ق ب ل شيخ بيده عصا فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه وقال صلى الله عليه وسلم ن غ م ة الجن من أ ن ت قال أ ن انا هامة في حديث طويل و أ ل صلى ل ل ن ب ي ا هامه عليه وسلم علمه وسلم و س ر ن القرآن ف ذ ه أنها بصحتها الحادثة انتقدت من قبل رجال الحديث إلا أن أئمة آخرين قد حكموا قبل قد أئمة رغم آخرين من أن وعلى كل حال فلا نرى ض ر و ر ة في ا ل إ س ه ا ب فالامثله في هذا الباب ك ث ي ر ة جدا ونقول أ ي ض ا إ ن الذين تنوروا بنور النبي صلى الله عليه وسلم وتربوا بتعاليمه واقتفوا أ ث ر ه وهم يربون على ا ل أ ل و ف من أ م ث ا ل الشيخ الكيلاني من ا ل أ و ل ي ا ء ا ل أ ق ط ا ب والعلماء ا ل ا ص ي ا ء قد التقوا ا ل م ل ا ئ ك ة والجن وتكلموا معهم فالروايات م ت و ا ت ر ة و م و ف و ر ة و ق ط ع ي ة نعم إ ن لقاء ا ل أ م ة ا ل م ح م د ي ة ا ل م ل ا ئ ك ة والجن وتكلمهم معهم إ ن م ا هو أ ث ر من آ ث ا ر ا ل ت ر ب ي ة ا ل ن ب و ي ة وهدايتها ا ل خ ا ر ق ة الشعبة الثالثة إ ن ع س م ه الله تعالى للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وحفظه له من أ ذ ى الناس م ع ج ز ة ب ا ه ر ة و ح ق ي ق ة ج ل ي ة نص عليها ا ل ق ر آ ن الكريم في قوله تعالى والله يعصمك من الناس ففي هذه ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة معجزات ك ث ي ر ة إ ذ لما أ ع ل ن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم نبوته فانه لم يتحدى طائفه واحده ولا قوما ولا ساسه ولا حكاما معينين ولا مجتمعه بل تحدى جميع السلاطين وجميع اهل الاديان تحداهم جميعا ولا عاصم له الا الله وحتى عمه قد ناصبه العداء وقومه وقبيلته كانوا اعداء له ومع هذا ظل ث ل ا ث وعشرين س ن ة من غير حارس يحرسه رغم تعرضه لمخاطر ومهالك ك ث ي ر ة ولقد عصمه الله من الناس وحفظه حتى انتقل إ ل ى ا ل م ل أ ا ل أ ع ل ى باطمئنان كامل مما يدلنا د ل ا ل ة الشمس في وضح النهار مدى ر ص ا ن ة ا ل ح ق ي ق ة التي تنطوي عليها الآية الكريمة والله يعصمك من الناس ومدى كونها ن ق ط ة استناد له صلى الله عليه وسلم وسنذكر ب ض ع من الحوادث التي هي ث ا ب ت ة ثبوتا قطعيا ونسوقها على سبيل المثال ا ل ح ا د ث ة ا ل أ و ل ى يروي أ ه ل ا ل س ي ر ة والحديث متفقين على أ ن ه عندما اجتمعت قريش على قتله صلى الله عليه وسلم جاءهم إ ب ل ي س في ه ي ئ ة شيخ ودلهم على أ ن يؤخذ من كل ق ب ي ل ة فتى لئلا يقع النزاع بينهم فسار ما يناهز مائتي رجل ب ق ي ا د ة أ ب ي جهل و أ ب ي لهب نحو بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده علي رضي الله عنه ف أ م ر ه أ ن ينام على فراشه وانتظرهم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أ ت ت قريش وحاصروا البيت فخرج عليهم صلى الله عليه وسلم من بيته فقام على رؤوسهم وقد ضرب الله تعالى على أ ب ص ا ر ه م وذر التراب على رؤوسهم وخلص منهم و أ ي ض ا حمايته عن رؤيتهم في الغار بما هيا الله من ا ل آ ي ا ت ومن العنكبوت ا ل ذ ي عليه نسج ووقفت ح م ا م فم ت ا الغار ا ا ن على ل ح د ث ة ا ل ث ا ن ي ة وهي ق ص ة س ر ا ق ة ا بن مالك حين ا ل ه ج ر ة وقد جعلت قريش فيه صلى الله عليه وسلم وفي أ ب ي بكر من الجعائل فانذر به فركب فرسه واتبعه حتى إ ذ ا قرب منه دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فساخت قوائم فرسه فخر عنها ثم ركب ودنا حتى سمع ق ر ا ء ة النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت و أ ب و بكر رضي الله عنه يلتفت وقال للنبي صلى الله عليه وسلم اتينا فقال لا تحزن إ ن الله معنا كما قاله في الغار فساخت ث ا ن ي ة إ ل ى ركبتيها وخر عنها فزجرها فنهضت ولقوائمها مثل الدخان فناداهم ب ا ل أ م ا ن فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم أ م ا ن ا و أ م ر ه النبي صلى الله عليه وسلم أ ل ا يترك أ ح د ا يلحق بهم فانصرف وفي خبر آ خ ر أ ن راعيا عرف خبرهما فخرج يشتد يعلم قريشا فلما ورد م ك ة ضرب على قلبه فما يدري ما يصنع وأنسي م ا خرج ل ه ح ت ى إلى رجع عرف موضعه ثم عرف أنه أنسيه قد ا أنسي ل ح ا د ث ة ا ل ث ا ل ث ة يروي أ ئ م ة الحديث بطرق م ت ع د د ة أ ن ه في ر ز و ة ر ط ف ا ن و أ ن م ا ر أ ر ا د رئيس قبيلته وهو غورث بن الحارث المحاربي أ ن يفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم فلم يشعر به صلى الله عليه وسلم إ ل ا وهو قائم على ر أ س ه م ن ت ب ي ا سيفه فقال اللهم اكفنيه بما شئت فانكب لوجهه من ز ل خ ة زلخها بين كتفيه وندر سيفه من يده وروي أ ن ه صلى الله عليه وسلم أ ت ا ه أ ع ر ا ب ي فاخترط سيفه ثم قال من يمنعك مني فقال الله فارتعدت يد ا ل أ ع ر ا ب ي وسقط سيفه ف أ خ ذ ه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ومن يمنعك ا ل آ ن ثم عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فرجع إ ل ى قومه وقال جئتكم من عند خير الناس وقد حكيت مثل هذه ا ل ح ك ا ي ة أ ن ه ا جرت له يوم بدر وقد انفرد من أ ص ح ا ب ه لقضاء حاجته فتتبعه رجل من المنافقين وذكر مثله أ ن ه رفع سيفه ليهوي به على رسول الله صلى الله عليه وسلم و إ ذ ا به ينظر إ ل ي ه فيرتعد المنافق ويسقط السيف من يده ا ل ح ا د ث ة ا ل ر ا ب ع ة ر و ا ا ئ م ة الحديث ب ر و ا ي ة م ش ه و ر ة ق ر ي ب ة من التواتر وذكر أ ك ث ر علماء التفسير أ ن سبب نزول ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة إ ن ا جعلنا في أ ع ن ا ق ه م أ غ ل ا ل ا فهي إ ل ى ا ل أ ذ ق ا ن فهم مقمحون وجعلنا من بين أ ي د ي ه م سدا ومن خلفهم سدا ف أ ر ش ي ن ا ه م فهم لا يبصرون أ ن أ ب ا جهل أ ق س م لئن أ ر ى محمدا ساجدا لاضربنه بهذه ا ل ص خ ر ة فجاءه ب ص خ ر ة وهو ساجد وقريش ينظرون ليطرحها عليه فلزقت بيده ويبست يداه إ ل ى عنقه وبعد أ ن أ ت م الرسول صلى الله عليه وسلم صلاته انصرف وانطلقت يد أ ب ي جهل إ م ا ب إ ذ ن ه صلى الله عليه وسلم أ و لانتفاء ا ل ح ا ج ة إ ن الوليد بن ا ل م غ ي ر ة اتى النبي صلى الله عليه وسلم ليقتله بصخره كبيره فطمس الله على بصره فلم ير النبي صلى الله عليه وسلم وسمع قوله فرجع إ ل ى اصحابه فلم يرهم حتى نادوه حتى اذا خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من المسجد عاد بصره لانتفاء الحاجه وثبت عن أ ب ي بكر الصديق رضي الله عنه أ ن ه بعدما نزلت س و ر ة تبت يد أ ب ي لهب أ ت ت أ م جميل ا م ر أ ة أ ب ي لهب ا ل م ل ق ب ة ب ح م ا ل ة الحطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد ومعه أ ب و بكر وفي يدها فهر من ح ج ا ر ة فلما وقفت عليهما لم تر إ ل ا أ ب ا بكر و أ خ ذ الله تعالى ببصرها عن نبيه صلى الله عليه وسلم فقالت يا أ ب ا بكر أ ي ن صاحبك فقد بلغني أ ن ه يهجوني والله لو وجدته ل ب ر ب ت بهذا الفهر فاه نعم لا ترى حطابه جهنم بلا شك سلطانا عظيما كهذا الذي خصه الله ب ا ل د ر ج ة ا ل ر ف ي ع ة الحادثة الخامسة ثبت بالنقل الصحيح خبر عامر بن الطفيل و أ ر ب د بن قيس حين و ف د على النبي صلى الله عليه وسلم وكان عامر قال له أ ن ا أ ش غ ل عنك وجه محمد فاضربه أ ن ت فلم يره فعل شيئا فلما كلمه في ذلك قال والله ما هممت أ ن أ ض ر ب ه إ ل ا وجدتك بيني وبينه أ ف أ ض ر ب ك الحادثة السادسة وثبت بالنقل الصحيح أ ي ض ا أ ن ش ي ب ة بن عثمان الحجبي أ د ر ك ه يوم حنين أ و أ ح د وكان ح م ز ة قد قتل أ ب ا ه وعمه فقال اليوم أ د ر ك ث أ ر ي من محمد فلما اختلط الناس أ ت ا ه من خلفه ورفع سيفه ليصبه عليه قال و أ ح س بي النبي صلى الله عليه وسلم فدعاني فوضع يده على صدري وهو أ ب غ ض الخلق إ ل ي ه فما رفعها إ ل ا وهو أ ح ب الخلق إ ل ي ه وقال لي أ د ن فقاتل فتقدمت أ م ا م ه أ ض ر ب بسيفي و أ ق ي ه بنفسي ولو لقيت أ ب ي تلك ا ل س ا ع ة لاوقعت به دونه وعن ف ض ا ل ة ا بن ع م ر قال أ ر د ت قتل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو يطوف بالبيت فلما دنوت منه قال أ ف ض ا ل ه قلت نعم ق ا ل م ا كنت تحدث به نفسك قلت لا شيء فضحك واستغفر لي ووضع يده على صدري فسكن قلبي فوالله ما رفعها حتى ما خلق الله شيئا أ ح ب إ ل ي منه ا ل ح ا د ث ة ا ل س ا ب ع ة ثبت بالنقل الصحيح أ ن اليهود ت آ م ر و ا عليه عندما جلس إ ل ى جدار فانبعث أ ح د ه م ليطرح عليه رحم فقام النبي صلى الله عليه وسلم فانصرف فبطل ما كانوا يفعلون بحفظ الله هناك هذه الله عنها من عن حوادث أمثال الحادثة الإمام البخاري الحديث عائشة قالت كثيرة فيروي ومسلم وأئمة رضي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه ا ل آ ي ة والله يعصمك من الناس ف أ خ ر ج رسول الله صلى الله عليه وسلم ر أ س ه من ا ل ق ب ة يا أ ي ه ا الناس انصرفوا فقد عصمني ربي عز وجل هذه ا ل ر س ا ل ة توضح منذ ا ل ب د ا ي ة إ ل ى هنا أ ن كل نوع من أ ن و ا ع هذه الكائنات وكل عالم منها يعرف النبي صلى الله عليه وسلم و ل ه معه ر ا ب ط ة و ع ل ا ق ة إ ذ تظهر م ع ج ز ا ت ه صلى الله عليه وسلم من كل نوع من أ ن و ا ع الكائنات أ ي إ ن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم رسول و م ب ع و ث من قبل الله ب و ص ف ه رب العالمين وخالق الكون نعم كما أ ن موظفا مرموقا ومفتشا ذا م ن ز ل ة عند السلطان تعرفه كل د ا ئ ر ة من دوائر ا ل د و ل ة و إ ذ ا ما دخل أ ي منها سيلقى ترحابا حارا ل أ ن ه م أ م و ر من قبل السلطان ا ل أ ع ظ م إ ذ لو فرضنا أ ن ه كان مفتشا للعدل فحسب فسوف ترحب به دوائر العدل فقط ولا تعرفه جيدا الدوائر ا ل أ خ ر ى ولو كان مفتشا عاما للجيش فلا تعرفه الدوائر ا ل ر س م ي ة ا ل أ خ ر ى ل ل د و ل ة بينما يفهم من ا ل أ م ث ل ة ا ل س ا ب ق ة أ ن جميع دوائر ا ل س ل ط ن ة ا ل إ ل ه ي ة تعرفه صلى الله عليه وسلم م ع ر ف ة ج ي د ة أ و يعرفه الله لهم ابتداء من ا ل م ل ا ئ ك ة إ ل ى الذباب والعنكبوت فهو بلا شك خاتم ا ل أ ن ب ي ا ء ورسول رب العالمين وان رسالته عامه للكائنات قاطبه لا تختص بامه دون امه كغيره من الانبياء والمرسلين